110. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 111. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ